كل شيء لعظمتك وذل كل كبير لعزتك وخضع كل ما في الكون لهيبتك سبحانك اللهم وبحمدك أنت الخالق المبدع الذي ذلت المخلوقات على وجودك وبرهنت الآيات على قدرتك وشهودك سبحانه أنت الحي القيوم الذي لا تدركك الأبصار ولا تسعك الأقطار سبحانك أنت الحليم الذي تقدست ذاتك وتباركت أسماؤك وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاتك سبحانك أنت الواحد الأحد الفرض اللهم اجعلنا إلى جمال آياتك ناظرين وإلى روائع قدرتك مبصرين وإلى جنابك الرحيم متجهين وجعلنا على نهج النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم سالكين وبسنته وهدايته عاملين وبآثاره مقتفين ومتعنا اللهم بصحبته في جنات النعيم سبحان من لبس المجد وتكرم به الله أكبر الله أكبر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 هذا بين الملاكب والأبعب سبد الخلال استمو الله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 and oh. a oh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينين اهدنا الصراط وَيَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ <أمين> <قل> i oh. oh. الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 يا رب سبحانك سبحانك أنت النور يا نور السماوات والأرض سبحانك أنت الرحيم يا رحمن السماوات والأرض سبحانك أنت الوكيل يا من توكل عليه أهل السماوات والأرض لغيرك يا إلهي لا تكلني فتحت لوائك العلوي أمني إليك أتيت تثقلني ذنوبي وقد فاضت علي وأرهقتني ولم أقصد سواك فأنت ربي وإنك عالم بالسر مني إلهي إن رضي أهل الدنيا من الدنيا بحب دنياهم فاجعرضانا من دنيانا بحب ما أحببت أنت وبغض ما أبغطت أنت اللهم لا تجعل فتنة دنيا الغرور لنا مطلبا ولا سبيلها لنا مقصدا اللهم اجعل مشارق الأنوار في قلوبنا محبتك ومجامع الأذكار في سرنا وعلننا حسن الثناء عليك ودوام التقديس لك اللهم هبنا في كل أمر حبك وتحنن علينا في كل حين بحبك ووفقنا بعمل صالح لنوان حبك اللهم قربنا إلى ما يدل على سبيل حبك ومتعنا في حبنا إياك بحبك امزج حبنا بحب من أحبك من أهل خاصتك الذين هاموا في بحار حبك اللهم حبب إلينا مبادئ أعمال في طاعتك وحبب إلينا خواتيم أعمال في مرضاتك اللهم لا تحبب إلينا يا مولانا الحفير عملا يقود إلى عذابك وسخطك